بسم الله الرحمن الرحيم أصلى الله على محمد وآله الطيبين الصاهرين الكلام فعلان عليكم السلام شيخ الجليل دبروا لشيخ مكادم <تصفيق> <تصفيق> <رسعوا> في واحد ثاني <المجانب. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الكلام في الوجوه التي اقيمت في إثباتي استقرار الحج في الذمة بالكسوير الوجه الثالث ليس هو دعوة التمسك بالمدلول الالتزامي لأدلة خرمة التسويف بيان ذلك ورد في معتبر. أبي الصباح الكناني حديث أربعة باب سكته من أبواب وجوب الحج عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له أي الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام فقال لا عذر له يسوف الحج إن ماته وقد ترك الحاج فقد ترك شريعه من شرائع الاسلام ظاهر هذه الروايه انه معاقب على تسويف المؤدي لفرك الحاج ولازم ذلك عرفا ان الحج مستقر في ذمته اي انه مات والحج في ذمته والمنبه على هذه الملازمات العرفيات انه لو اخر الحج ما استطاع ولكنه في العام الثاني ندم فاتى بالحج ولو تسكعا فلا اشكال حينئذ في سقوط العقوبة عامه مما يكشف عن ان العقوبه منوطه بما في الذمان ولذلك ما فرغ ذمته عما علق بها سقطت عنه العقوبات ويلاحظوا على هذا الوجه ملاحظات ثلاث الاولى منع الملازمه المدعاه وذلك لانه لعل محطى العقوبه هو في فوت الواجب في ظرفه مثلا لو أن إنسانا سلم عليه شخص فلم يرد السلام عمدا فإن وجوب الرد يسقط ولا يبقى في ذمته شيء ومع ذلك فانه يستحق العقوبة على تفويت الواجب بغته اذن من ترك الحج في سنة الاستطاعة ثم مات ولم يحج فهو معاقب لكن لا لأجل أن الحج مستقر في ذمته بل لتفويت الواجب في ظرفه وهو سنه الاستطاعه وما ذكر من المنبه مصادرة على المطلوب لان نفس هذا المنبه محل كلامين الملاحظتانيه نعم طيب الحاج لعاقب لان الحاج خط لانه ترى الحاج لكن هذا الحج كان في ذنبته مستقر في ذنبته أو لأنه تركه في ظرفه لا يعني هو النتيجة أنه تركه لا لا هو لا لابد نضع هذا أو هذا نحن نريد نثبت لأنه يوضح ثوها الأوالي لماذا يعاقب؟ هل <تصفيق> لأنه ترك الحج في ظرفه؟ أو لأن الحج مستقر في لمته؟ يعني مات وسنة موته كان الحج واجبا عليه فهو أكل الواجب المستدل في الثاني أنه إنما يعاقب بعد موته لأنه في سنة موته كان مخاطبا بالحج. أنا هذا ما في دليل عليه. لعل من شأ عقابه ترك الحج في سنة الاستفاعة فلا تدل أدلة العقوبة على استقرار الحج في الذمّات ما بيتغلط عليها أت أربعة. فإذا تصدق لماذا به البعض, البعض يوصي به الله نظير الديون الاخرى الانسان الذي لا يتمكن من ادائها مثل هذا لا ينفذ وصيته في ثلثه ليس لهم حق الميت لا تستعيلوا الميت تنفذ وصيته في ثلثه وليس للورثة حق ادرين أنا اقصد بانه لو فرضنا انه, إنه الوصيه كثيرة, كثيرة يعني بالنسبة, بالنسبه يعني الحج اكثر من السرور اذا كان الحج اكثر من السرور لا ينفذ <تصفيق> والكلام الكلام ليس فقط بين نطاق والمقص عليه مقيس والمقيس عليه لان النطاق بمساله رضي السلام ورضى السلام قلنا أنه سقط من الذمه اولا صح صح لماذا, لماذا؟ لانه لما لما للدليل اول الكلام بقي هذا اول الكلام بقي هذا الحج الذي بقي الحج اول واجب الفوري هذا اول الكلام بقي هذا اول الكلام بقي هذا اول الكلام هذا اول الكلام هذا اول الكلام بقي هذا هذا اول الكلام بقي وهذا بحل الكلام بقي هذا اول الكلام بقي هذا اول الكلام بقي هذا اول الكلام بقي هذا اول الكلام بقي هذا اول الكلام بقي هذا اول الكلام بقي مستقرا هو استقر في ذمته من ذمته ليه؟ ليه؟ ما الحج في, في ما هو الدليل دمت... على استقراره في ذمته اذا ما كان مستطيع في السنه الثانيه تعرف تبقى استطاعته قهروه طالته تنفع تزول استطاعته بتفريط طالته تزول استطاعته قهرا عليه ما هو الدليل على استقرار الحج في بعد زوال استطاعته قهرا عليه هذا محلل باع. ما هو الدليل على ذلك واحنا قاعدين نبحث في هذا الدليل سيدنا بعثت روايات تقدم انه, أنه يحج ولو على كذا على جنب البيت. قلنا في سنه الاستطاعه شيخنا ناقشنا هذه الروايات قلنا هذه كنايه عن كونه مستطيعه يعني إذا بذل له الحاج فليحج في سنة البادر ولو على حمار اجدع حتى هذه لا تدل على الاستقرار في الذمه المناقشة الثانية الثانية ان ان هذه الروايات المطلقات من مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإنسان تحمل على الروايات المقيدة مثل مثل قوله في معتبرة معاوية ابن عمار حديث واحد باب ستة وإن مات على ذلك يعني مات وهو ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو ما حج به يعني كان في زمن موته واجدا بالاستطاع إذا هو يجد ما يحج به فيحمل المطلق على المقيد المناقشة الثالثة إذا هو يجد ما يحج به يعني يجد زادا وراحلا يحج بها بالفعل بالتعب, بالتعب لأنه سبب صغر وارحب عد لو سلمنا الكبرى فلا نسلم الصغرى يعني ليس من لم يلتحق بالقتول لثقته بأنه سيصل مكه مع القاتلة الثانية ولكن ما حالفه الحظ فلم يصل كما اعتقد فان هذا لا يعد مسوفان فادله حرمه التسويف التي تقتضي استقرار الحاج في الذنة لا تشمل هذا الشخص الوجه الرابع التمسك بالنصوص الداله على إخراج الحاج من أصل المال وهذه النصوص على طوائف ثلاثة أو ثلاث الأولى ما اخذ فيه عنوان الصورة كمعتبرة معاويه بن القوط الحجة هو معاوية بن عمار لولا البعض حديث الأول باب خمسة وعشرين. من أبواب وجوب الحاج صاد ستة وستين جين أحد عشر سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورتان فمن جميع المال يعني من أصل التركة, يعني من أصل التركة وإن كان تطوعان من ثلثه وجه الاستدلال بالرواية هو ان الرواية مشتمله على محمول وموضوع أما المحمول فهو إخراج الحج من اصل التركات وهذه قرينة على كون الحج دينا اذ لو لم يكن دينا لما لزم إخراجه من أصل التركات وأما الموضوع فهو عنوان الصرورة والمراد بالصرورة من لم يحب فنتمسك بإطلاق الموضوع لإثبات أن الحج دين على كل صرورة سواء بقي أمزلت وسواء ترك الحج إهمالا أو بانيا على الإطاعة الصبور من لم يخرج ويلاحظ عليه على هذا التقريب ان المحمول ليس محل مناقشه فعلا ولكن التمسك بإطلاق الموضوع لإثبات أن الحج دين في حق من زالت استطاعته غير تام لما لما تقرر في الأصول من أن التمسك بالإطلاق فرع إحراز المراد الاستعمالي فإذا أحرزنا مفهوم اللاخضع اي المراد الاستعمالي منه شككنا في المراد الجدي فنتمسك بالاطلاق اما اذا كان أصل المراد الاستعمالي أي أصل المفهوم مشكوكان فالإطلاق منتهن بانتفاء موضوعه والشك في المقام في مفهوم الصرورة ما هو إذ كما يطلق الصرورة في النصوص على من لم يحنج ولو لم يكن مستطيعان فإنه يطلق الصرورة على من وجب عليه الحج في سنه الاستطاعات يقال هذا صرورة لا تكون من المذور العبادية التي تنفقد إلى ذمة الذي من المذور الأكبر لا تقلل إلى ذمة الذي هي أن تكون في الاد تنتقل الى ذمه ماذا اول كلام انها في ذمه المورد حتى تنتقل الى ذمه وارض فاذا كان مفهوم الصرور مشكوكا فتمسك لاثبات ان الحج دين في ذمه من تركه مع زوال الاستطاعه يكون تمسكا بالعام الشبهة المصداقيه إذ لا نحرز أن هذا صرورا مصدقية أو الموضوعية لا فرق هذه هي الطائفة الأولى الطائفة الثانية ما ورد فيها التعذير بالجايم أيضا معتبرة معافية ابن عمار حديث أربعة باب خمسة وعشرين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورتان فمن جميع المال انه يعني الحج بمنزله الدين الجيثم وان كان قد حج فمن ثلثه هنا لا ترد المناقشة السابقة وهي الشك في مفهوم الصورة لماذا؟ لأن مقتضى المقابلة إن كان صرورا فمن جميع المال وإن كان قد حج فمن ثلثه مقتضى قرينة المقابلة أن المراد في الصورة من لم يحج وحينئذن بعد ثبوت المفهوم نتمسك بالاطلاق لاثبات كون الحج دينا في محل الكلام ويلاحظ عليه ويلاحظ عليه قلتم شيخنا لا ليست كل كلماتكم أنا أفهمها قلت أن هذا ما يعصم الحزن ك ك ك الخوف فسائر الدين فسائر, فسائر الدين لا يفصل بختنا ويلاحظ عليه أن التمسك يعني هذا ليس نقصا شيخنا فيكم لا لا تتوهموا هذا هذه عفو كان نحن يعني معنا قبلاء كبار لكن بيانهم صعب بيانهم صعب لا يفهم مرادهم يعني بسرعه هذا كان يعني في في شيء لكن ما ترجعوا بالسلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> التمسك بالاخلاق فرع كون المولى في مقام البيان من جهة حالات الموضوع مثلا قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا قال الأعلام بعض الأعلام يعني كالسيب الخور يقول بس لا يصح التمسك اطلاق احل الله البيع لاثبات نفوذ كل بيع كل بيع لان المولى ليس في مقام بيان حدود الموضوع وإنما هو في مقام بيان حكم المقابله قالوا انما البيع مثل الربا اريد ان يقول وليس كذلك واحل الله البيع وحرم الرداء فهو في مقام بيان عدم صحة القياس وليس في مقام البيان من جهة الموضوع في المقام كذلك قد يقال بأن المولى في مقام بيان المقابلات بين الصرى وبين منحج وليس في مقام بيان حدود الموضوع وهو الصورات فلا يصح التمسك في الإطلاق الطائفة الثالثة ما أدر فيها بالقضاء كالحديث ثلاثة باب خمسة وعشرين جاءت الكلام عنه إن شاء الله